ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد أعطيت وما منعت اللهم لك الحمد بصدت وما قبرت اللهم لك الحمد سترت وما فضحت اللهم لك الحمد تجاوزت وما عاطبت لا سويت فلك الحمد قدرت فقضيت فلك الحمد أطعمت وسقيت فلك الحمد أمت وأحييت فلك الحمد ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم وبارك وأن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 واجعله الوارف منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح شأننا وتقررنا وإنا فروجنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه ونسالك الدرجات, ونسألك الدرجات الجنة اللهم زدنا ولا تهم تُعْثِرْ عَلَيْنَا اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعاداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء وشغلاء يا رب الأرض والسماء اللهم اغفر لنا ما وقالع عليه أعيون الناس اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل جنب ونجينا من كل كرب واستر علينا كل عيب واستر علينا كل عيب وارزقنا من كل ناحية وصوب واجعل فوق الستر سترا واجعل فوق الستر سترا واجعل تحت الستر ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من كل يوم هو في شأن اللهم احفظ أجسادنا وقلوبنا وعافها من بلائنا الدنيا وعذاب الاخرة توفنا مسلم هذاكين اللهم انا نسالك نسالك لكل عبد او امه من خلقك قصرنا في حقهم او ظلمناهم في انفسهم أو عص او غير ذلك فصورت أيدين عن الإع no سو اللهم وما كان من حق خلقك اللهم فتحمله عنا اللهم, عنا اللهم جعلنا من أرحم الناس بالناس اللهم جعلنا من أرحم الخلق بالخلق نعوذ بك من قسوة القلب نعوذ بك من من قسوة القول نعوذ بك من قسوة المعاملة اللهم ارزقنا الرعفة بأهلينا ووالدينا بمن هم تحت أيدينا اللهم اجعلنا ممن يرحم المسكين ويمسح رأس ودمعة اليتيم ويسعى في قضاء حوائج الأرامل والمحتاجين اللهم اجعلنا سببا في عودة الأمل اللهم اجعلنا سببا في عودة الأمل ورفع الألم اللهم اجعلنا من أحب الناس للناس ومن ألطف الناس بالناس اللهم إنا نسألك لكل من أحسن إلى خادمته وسائقه وتلمس حال جائعه عارف وأرقه حال الضعيف والملهوف وباقى صدره لمآسي المسلمين لنكبات المسلمين لآلام المسلمين ودمعت عينه للمظلومين والمنكوبين وانشغل عن همه بهم الفكالا والايام اللهم يا الله يا ملك يا ملك يا ملك اللهم أحيه سعيدا اللهم أحيه سعيدا وأمته سعيدا واحشره في زمرة السعداء اللهم أسعده في نفسه وأهله يا أكرم, ال... أكرم الكرمات يا ألطف اللطفات نسألك اللهم في هذه الليلة يا مغيث اللهفات يا ساتر الزلات يا مقيل العثرات يا مجيب الدعوات يا من له تسكب العبرات اللهم ارحمنا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تقينا بها حراً يا أرحم الراحمين اللهم ارحم هذا الجمع اللهم ارحم هذا الجمع بحضور كل رحيم كل رحيم كل رحيم من الرجال والنساء اللهم ارحم هذا الجمع بسببهم بسببهم برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم هذا الجمع بالشيخ الكبير من شابت لحيته فيك اللهم ارحم هذا الجمع بالأم الرؤوم بالأم الرؤوم وبالطفل الصغير وارحم هذا الجمع بالضعيف والمسكين بالضعيف ونتوجه إليك اللهم اغفر لفقيدنا اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد اللهم ارحم من عرف بين الناس برحمته اللهم إنه رحيم القريب والبعيد اللهم أنزل عليه شآبه الشيخ مكتوم وارحم من مات وانتقل إليك من حكام الإمارات وارحم موتانا, وارحم موتانا وخص من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جمعنا هذا لا تجعل فينا ولا على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وصل عليه ما غفل عنه الغافلين